كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلل بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبيات لا يعلمون أن كثير من الناس فمن اتغى الشباة استبرأ لديني وعرضي ومن وقع في الشباة وقع في العرام كالرعي يرى حول الحماي شبا يرتع فيها لا وإن لكل ملكا حما لا وإن نحمى الله محارم ولا وإن في الجسد مضات إذا صالحا صالحا الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله له وهي القلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنفجن أرنبا ببر الظاران فسعى القوم فلا غابوا ودركتها فأخذتها فأتيت بها وطلحة فذباحاها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواركيها وفخذيها فقبيلا قال لا غابوا أعيوا عن أسماء متاب بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه في روايس ونحن بالمدينة عجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده وقال أخلنا قال اكلنا قال كلنا زمن خيبر الخيل والحمر الوحش هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي عبد الله بن أبي اوفى انه قال اصبنا اصابتنا خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا فلما فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفي القدور ولا تأكل من اللحوم الحمر شيئا عن بثالة رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت أنا وخالد بن وليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنود فاوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرامه يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قوم فأجدوني أعافو قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحمى ان عبد الله بن ابي يوفا رضي الله عنه قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتنا كل جرد عن زيد بن مضر قال كنا عند أبي الله عنه و ابي مايلتي فدخل رجل من بني من بني تيم لا يحمر شبهم الوار فقال له هلم فتلك فقال الهم فين رايت قفي اني غدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه قال أحدكم يلعقها أو يلعقها قال وسيدنا ابي ثالوث الخشني الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قومنا الكتاب افناكل في انيتهم وفي ارض اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلحني قال أما ما ذكرت يعني من انيت الكتاب فايوجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوها وان لم تجدوا وان لم تجدوا وكلوا فيها وما اصطدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما اصطدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما اصطدت بكلبك غير فأدركت ذكاة وفكل وعن همام بن الحارث بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة ف عليه وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإنني قلت لو فإنني أرمي بالمعراض الصيد فوسيم فقال إذا أرميت بالمعراض فخزق فكل وإنا صاموا بعرض فلا تأكل وحديث الشعبي بيعناته نحو فيه إلا ياكل يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإن يخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفي إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأذركته حين فاذبح وإن أذركته وقد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته وفي أيضا إذا رميت وسامك فاذكر اسم الله عليه وفي فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية وفي اليومين والثلاثة فلم تجد إلا ثر سامك فكل شيء تبعين وجدت وغريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء وقتلوا وسامك عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتناكل من إلاك المصين أو ماشية فإنه ينقص من أجري فإنه ينقص من أجري كل يوم من قال سالم وكان أبو ريرة يقول أوكل بحرث وكان صاحب حارث الرافع بن خديج رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحلفة من تيامة فأصاب الناس جوعوا فصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا الغدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغدور فوفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فندمنا بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فاوى رجل منهم بسام فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إننا قل عدوي غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والضفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الضفر فمدى الحبشة ألا وابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنسي يقال أبت تابد نبودا يقال أبدت تأبدا أبودا قال باب الأضاحي عن نس بن مالك رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قرنين بحاهما بيده وسما وكبر ووضع على وعلى صداحيما الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبيض